أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة wala ya wallahu juhohom qathrun nadil sa bussi antjaza Nam o siat o ke eu pò. ۶ ۶ ۶ كَم كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِينَ قالنجراكُ م قنتُم إ ن anka fa vilahi shghidun bainana wa bainakum in Qu'en o bollan un أمن أم يملك السمع والأرصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الظَّلَالِ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ قُفْ فَمَاذَا تَرْجُو إِلَّا الْحَقَّ إِنَّ كم لك حق كنت كالمطر بك العالم الذي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم فأنا تؤفكون قل هل من أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّا لَا يَهِدِ فما لكم كيف تحكمون Allah'a Ali wa la kin ta'dhi qalladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitaba la'iba fi zimr ام يقولون افترا قل فأتوا بصورة مثل جي واضع استطعتم ذٰلِكَ بِمَا لَمْ يُحِيطْ كَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ Oh, wa in kanzabu kan fa kulli a'mali wa ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع السمع له مِنْهُمْ مَنْ يَوْجَهُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينه قد خسر الذين كذبوا law vili ko illahi الذيذينَ عيدُ أَ توَووَف فَيَنَّكَ فَ لَين إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ أُولَٰئِكَ son Ve اذا en قُل أَرَأَيْتُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابٌ فَبِأَيِّ Oh, geez.